لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ل ا ي ح ب ا ل ل ه ا ل ج ه ر ب ا ل س و ء م ن ا ل ق و ل إ ل ا م ي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 ه م ا ا ل ك ف ر و ن حقا و أ ع ت د ن ا ل ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا مهينا ا و ل ذ ي ن آمنوا ا ب ل ل ه و ر س ل ه و ل م ي ف ر ق و ا بين أحد منهم أحد أ و ل ئ ك أ و ل ئ ك سوف ي ي ه م أ ج و ر ه م و ك ا ن الله غ ف و ر ا ل ح س ن تنزل موسى صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره شركه ف ف ع ن ا و م الهدى ط و ر ب م ث ا ق م لهم وقلنا خ ل الباب و و ا سجدا ق شركه م لا دعويه ا ف السبت وأخذنا ن م م ميثاقا غير ل ظ ربحيه م ا ن م م ذات ق مضمون اجتماعي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 ي موسوعه النابلسي ل ل ع ك و م الاسلاميه أ و ح ى نوح و ل ن ن ب ي ن ب ع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 ك موسوعه ش ه ي د ا إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وصدوا ب ن س ب ي للعلوم ا ل ه قد الاسلاميه د إ ن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم, لم يكن الله ليغفر لهم ولا, ليهديهم طريقا ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم, إلا طريق جهنم خالدين فيها أ ب د ا وكان ذلك على الله يسيرا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 عيسى بن مريم س بن ر وكلمته ل الله و أ ل ق ا ه ا الى مريم وروح من ف آ م ن و ا بالله ورسله ولا تقولوا ث ل ا ث ة إ ن ت ه و ا خيرا لكم إ ن م ا الله إ ل ه واحد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 موسوعه النابلسي ن للعلوم الاسلاميه ب